الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد في الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة بهذه الهدايات التي تستخرج من هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة وذلك فيما قصه الله تبارك وتعالى من خبر آدم عليه السلام مع عدوه وعدونا ابليس فالله تبارك وتعالى حينما الهم ادم صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات ووفق ادم صلى الله عليه وسلم للتوبه فتاب عليه رجع عليه بالقبول وتوبه الله تبارك وتعالى على عبده تكون بتوفيقه للتوبه وهدايته لها كما تكون ايضا بالرجوع عليه بالقبول اما توبه العبد إلى ربه تبارك وتعالى فهو رجوعه اليه بعد الذنب والتقصير والاساءه قال الله بعد ذلك قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدهم قال الله تبارك وتعالى لهم اهبطوا من الجنة جميعا وسيأتيكم وما يكون لكم من الذريه المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى الحق فمن عمل بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من امر الاخره ولا هم يحزنون على ما فاتهم من امور الدنيا والذين كفروا وكذبوا باياتنا باياته المتلوح ودلائل توحيده اولئك هم اصحاب النار الذين يلازمونها ويخلدون فيها تامل قول الله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منه جميعا فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم مني فالهدى إنما يكون من الله وحده وإنما تطلب الهداية منه دون ما سواه فمن رجى الهدى فعليه أن يتوجه إلى مولاه طالبا منه أن يهديه وأن يوفقه وأن يدله على الحق ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية فإما يأتينكم مني هدى أنه لا يعبد تبارك وتعالى إلا بما شرع لأن الله تبارك وتعالى قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ألاحظ تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر أو الاختصاص أن الهدى لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى وفي الآية الأخرى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 فهنا الله تبارك وتعالى يقول فإما يأتينكم مني هدى فإذا ينبغي أن يلتمس الهدى من الله جل جلاله في السؤال والطلب وفي الالتماس والبحث فحينما يبحث الإنسان عن الهدايات في كتب فلسفية مترجمة معاصرة أو في كتب فلسفية قديمة أو في نظريات تستورد من أعداء الله عز وجل ممن لا يعرف وحيه ولا هداه فإن هذا لا يمكن أن يتوصل به إلى مطلوب صحيح الهدى يتلمس بالوحي والهدايات مضمنه في هذا الكتاب وفيما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فمن طلب الهدى في غير ذلك اضله الله الذين يبحثون عن الهدى في كتب اهل الكتاب او في غير ذلك مما لا يوصل الى الهدى لما فيه من التحريف او النقص فان هؤلاء يضلون الطريق ويبحثون عن الهدى في غير في غير مظانه النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى صحيفه من التوراة في يد عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال غضب وقال او متهولكون فيها يا ابن الخطاب والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. فكيف يقول قائل بان اليهود عندهم حق والنصارى عندهم حق والبوذيين عندهم حق والطوائف الضاله المنحرفه عندهم حق فينبغي أن يؤخذ من كل طائفة ما عندها من الحق من أجل أن يجتمع ويلتئم فهذا لا يقوله أحد عرف حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يقوله إلا من كان متهوكا فيها شاكا لا يعرف حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الهدى الكامل الذي يقول بأن أحدا من الطوائف لا يملك الهدى الكامل أو ما يسميه بالحقيقة المطلقة وإنما ذلك قد تفرق في أهل الأديان والطوائف فيأخذ من كل طائفة ما عندها هذا لم يعرف دين الإسلام معرفة صحيحة كيف يقال مثل هذا؟ والله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومفهوم المخالفة أن الذين لا يتبعون هذا الهدى هم الذين يكون الخوف متحققا في جانبهم هؤلاء تكون قلوبهم موضعا للأحزان لأنه فاتهم أعظم المطالب ثم تأمل قوله تبارك وتعالى قلنا فهذا الضمير للجمع فالله لعظمته يعبر بمثل ذلك بضمير الجمع فالمعظم نفسه يقول قلنا وأعطينا ونحو ذلك ثم بعد ذلك حينما ذكر الهدى فإما يأتينكم مني ما قال منا هدى وإنما جاء بضمير المفرد في هذا الموضع وهذا الذي يسمونه بالالتفات التحول من الجمع إلى المفرد والعكس أو إلى التثنية أو من التثنية إلى الإفراد أو من التثنية إلى الجمع أو نحو هذا كل هذا يقال له الالتفات فهنا ذكر ذلك في هذا الموضع أفرد الضمير فإما يأتينكم مني ليدل والله تعالى أعلم على هذا المعنى أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تبارك وتعالى فناسب هنا أن يذكر الضمير الخاص فلا هادي إلا هو فاعطى هنا ذلك في هذا الموضع أذى اللفظ الذي لا يشركه فيه غيره فهذا لا يحتمل غير الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فالهدى إنما يأتي من الله ولا يأتي من غيره الذي يطلب الهدى من أفكار يولدها الناس واستنتاجات ورؤى وما إلى ذلك فإن هذا لا يمكن أن يصل إلى مطلوب. صحيح. ثم إن هذا الذي حصل له الهدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبع هداي أضاف الهدى إليه لأنه هو الذي شرعه وهو الذي أنزله وهو الذي أمر باتباعه وسلوكه فهذا الذي يتبع هذا الهدى ينتفي عنه جميع أنواع المخاوف كثير من المفسرين يقول لا خوف عليهم كما سبق فيما يستقبلون من أمور الآخرة ويمكن أن يكون المعنى اعم من هذا لا خوف عليهم في هذه الدنيا ولا خوف عليهم في البرزخ فهم آمنون كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فهذا الهدى يكون بالايمان والعمل الصالح واتباع ما انزل الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا ايمانهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن اشار اليهم باشاره البعيد اولئك لعلو مرتبتهم اولئك لهم الامن وهنا ما قال أولئك لهم أمن وإنما قال لهم الأمن فدخلت أل على الأمن فهذا الأمن الكامل المطلق الذي يكون في الدنيا دور الثلاث في البرزخ وفي القيامة وما يكون لهم في الجنة حينما يخاف الناس هؤلاء يأمنون هؤلاء حينما يكون الواحد في قبره فإنه يكون في غاية الأمن حينما يبعث ويكون الناس غاية الخوف والوجل، أولئك تتنزل عليهم الملائكة في ذلك المقام وعند نزع الأرواح أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك تتنزل عليهم الملائكة ماذا يقولون؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي هذه الجنة التي وعدوها على ألسن الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم يقول لهم ايضا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تدعون قيل كل ما تطلبون وقيل كل ما ادعى شيئا أنه له فهو له من الدعوة الأول من الدعاء الطلب ما تدعون كل ما تطلبون والثاني كل أن ذلك للدعوة كل ما ادعى شيئا فهو له إذا قال هذا لي فهو له فهذا كله يكون لهؤلاء يكون لهم الأمن الكامل ويكون لهم الطمأنينة الكاملة والسعادة الكاملة لأن السعادة لا تتحقق إلا إذا انتفى الحزن والخوف الحزن يقلق الإنسان بسبب أمور ماضية يتذكرها أمور مكروهة وقعت له في الماضي فيحزن، فيتكدر عيشه وهذا نقص في الحياة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحزان تنقص الحياة تكون نقصا فيها الحياه الكاملة ليس فيها حزن والخوف وذلك في المستقبل حينما يقلق الأنسان على أمور يتخوفها يحذرها في المستقبل أين كان نوعها أنواع المخاوف فينتفي عنه هذا وهذا فإذا انتفى الحزن وانتفى الخوف حصلت السعادة الكاملة يكون إنسان في غاية السرح الفرح والسرور والسعادة الحقيقية هذا يكون لأهل الإيمان ويقابلهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب النار لا يقال ذلك إلا لمن كان ملازما لها يعني أهل الخلود في النار أصحاب النار يعني الذين هم أصحابها الذين هم أهل الخلود فيها مثل هؤلاء نسأل الله العافية في مقابله. أولئك فلا تسأل عن بؤسهم ولا تسأل عن شقائهم وحزنهم على ما فات والمخاوف التي تنتاب قلوبهم وأنواع الفزع والهلع في الدنيا القلق الذي نشاهده في حال أولئك الذين قد أعرضوا عن طاعة الله وعبادته وأعرضوا عن الإيمان به وانظر إلى تلك الأمم الكافرة مع ما هي فيه من التمكين المادي وأنواع المتع واللذات ولكنهم يعيشون في قلق دائم وفي حزن وخوف تقرأ ذلك على صفحات وجوههم لم يمنعهم ذلك النعيم وسبل الحياة المذللة من وجود هذه العلل والأوصاب في نفوسهم وهم يعيشون في كآبة في ضيق في ضجر في ملل فتظهر عليهم تلك المظاهر من الشذوذ الجنسي يظهر عليهم تلك المظاهر من التقلعات بأنواعها يظهر عليهم أنواع الإدمان الخمور والمخدرات ويظهر ذلك ايضا في كثرة المصحات والعيادات النفسية في تلك البلاد هذا يكثر حيث يكثر الاعراض عن الله تبارك وتعالى وكل هذه المظاهر تقل حيث عرف الناس ربهم وأقبلوا على طاعته وعبادته وهكذا أيها الأحبة هكذا حال الخلق وهكذا يكون حالهم في البرزخ وهكذا يكون حالهم في المحشر والقيامة والجزاء من جنس العمل فمن أراد؟ السعادة الكاملة والراحة الكاملة والأمن الكامل والطمانينه الكاملة عليه بالإيمان والعمل الصالح ولا يمكن أن يحصل ذلك بشيء آخر والعاقل من وعظ بغيره ها هم أولئك قد حصلوا من أنواع اللذات ما لا يمكن للمسلمين أن يحصلوه في أوضاعهم الراهنة أولئك قد استحوذوا على ثروات الأمم المغلوبة وجعلوا ذلك سبيلا إلى لذات ومتع ذللوا بها سبل الحياة فصارت سهلة هينة ومع ذلك ينغمسون في الرذيلة ولا يشبع ذلك نهمتهم ويعكسون الفطر ويوغلون في الشروج من الواقع إلى عالم الوهم والخيال في المخدرات والمسكرات وأنواع الآفات التي تتلف العقول والأرواح، وتجد أن هؤلاء يعجب الواحد منهم حينما يرى المسلمين لربما يبتل الواحد من أهل الإسلام ومع ذلك يبتسم ويقول الحمد لله قضاء قدر إن لله وإنا إليه راجعون، فهؤلاء يقتلهم ويسحقهم ما يجدونه من إلا الذات فضلا عن المكاره لو وقعت لهم لا يحتملون هناك في بعض الدول توجد وسائل وطرق وأجهزة مرخصة ولربما ذهبت المرأة واتخذت محاميا من أجل ألا ترفع قضية على زوجها الذي قد اشترى لها جهازا للانتحار بطريقة غير مؤلمة ما الذي جعلهم بهذه المثابة؟ يطلبون الموت بعدما جربوا كل شيء جربوا كل شيء إنه الإعراب عن الله جل جلاله وتقدست أسمعه بعدما ذكر خبر آدم صلى الله عليه وسلم مع إبليس وما حصل من إغواء الشيطان لآدم وجه الخطاب إلى بني إسرائيل هؤلاء أولاد وذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم يا بني إسرائيل وإسرائيل هو عبد الله يعقوب عليه الصلاة والسلام اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي نعمة مفرد مضاف إلى الضمير إلى المعرفة اليا ومثل هذا يكسبه العموم اذكروا نعمتي يعني اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم ونعمه تبارك وتعالى عليهم كثيرة كما قال الله تبارك وتعالى وأني فضلتكم على العالمين وقال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى غير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى كإنزال المني والسلوى وتضليل الغمام فهذا كله من إنعامه وإفضاله يذكرهم به ويطالبهم بمقتضاه من الشكر وأن يحفظوا وصيته تبارك وتعالى لهم بان يؤمنوا بكتبه ورسله وأن يعملوا بشرائعه وأنهم إذا فعلوا ذلك أتم لهم ما وعدهم أوفوا بعهد اوف بعهدكم وذلك ان الله تبارك وتعالى يرحمهم في الدنيا وينجيهم في الاخره من العذاب ويامرهم ان يخافوه وحده وان يحذروا نقمته تبارك وتعالى انهم كفروا به ونقضوا عهده لاحظ هذا الخطاب يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم هذا في تحريض احث على الامتثال يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب يا ذرية يعقوب فهو هنا يدعوهم بهذا الاسم المحبب إليهم الذي يذكرهم بالطاعة والاستقامة والاستجابه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولاء أجداد بني إسرائيل هؤلاء الثلاثة هم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلوا الأيدي الجلد والقوة في طاعة الله والجهاد والدعوة والأبصار أصحاب البصائر النافذة قلوا الأيدي والأبصار قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدر الآخرة بين أعينهم لا تغيب عنهم بحالا من الأحوال فالله تبارك وتعالى يهيج نفوس بني إسرائيل يذكرهم بذكر أبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم يا بني العبد الصالح التقي المطيع كونوا كأبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكرام افعل كذا يا ابن الأفاضل افعل كذا وتقول للرجل يا ابن الأخيار تقول للرجل يا ابن اهل الغيره عليك ان تعنى بحجاب بناتك ونسائك اهلك اهل الغيره انت من اسره معروفه فتذكره بذلك ثم ان هذا الاسلوب لا شك انه ادعى للقبول تامل ما ذكر معه اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم فاذا ذكروا بالنعمه فان هذا يقودهم الى إلى الامتثال والاستجابة ويكون في ذلك من إقامة الحجة عليهم ما فيه كروا نعمتي التي أنعمت عليكم ويؤخذ من هذا أن ذكر النعم أمر مطلوب شرعا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها وهكذا في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى يذكر بنعمه لإلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فالتذكير بالنعم مؤذن بانقياد النفوس التي تحمل قلوبا حية ثم أيضا الخطاب حينما يوجه إلى مخاطب مخصوص أنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم مع أن هذا مطلوب لجميع البشر ان يذكروا نعمة الله عليهم. فهذا التوجيه لهذا الخطاب إما لكون هذا المخاطب أوعى من غيره فيخص بالخطاب مع أن ذلك لا شك أنه يتوجه إلى الجميع أو لكون هذا المخاطب أو لا أن يمتثل لكثرة نعم الله عليه فهنا وجه هذا لبني إسرائيل لكثرة النعم والله أعلم كان يسوسهم الأنبياء في العصر الواحد يوجد جمع من الأنبياء يسوسونهم وهم قد قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا في حال من النعم الكثيره اصطفاهم الله عز وجل على عالم زمانهم واني فضلتكم على العالمين وأكرمهم وأعطاهم وأولاهم ولكنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وما رعوا هذه النعم حق رعايتها فهؤلاء في الواقع كانوا اولى الناس بالامتثال والاستجابة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما عندهم من العلم برسالته وحقية ما جاء به ولعلمهم بأوصافه المذكورة في كتبهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم واياي فارهبون أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم فما هو عهده الايمان والتوحيد واتباع الرسل وعهده هؤلاء الذي أعطاهم هو أن من فعل ذلك رحمه وأدخله جنته ونجاه من عذابه فقوله تبارك وتعالى هنا وإيايا فارهبون فإيايا فاره تقديم المعمول على عامله يدل على الاختصاص والحصر إيايا فهذا فيه توحيد الرهبة لله عز وجل أن يرهب العبد من ربه والرهبة هي خوف مع تعظيم الخوف على مراتب من مراتبه الرهبة وإيايا فارهبون وهكذا في قوله تعالى وإيايا فاتقون فهذا كله يفيد الحصر أو يفيد الاختصاص و. التقوى تكون له وحده والخوف يكون منه وحده أتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين الله أعلم وصل الله على نبينا محمد وصحبه